وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمِثْلَهُمْ مَعَهْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرا فطر في الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إنها إن للطاغين لشر مال جهنم يصلوا لها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتح قالوا ما قالوا بل انكم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا